يا العرب أيها المسلمون ادعوا لنا ما استطعتم فسلاح الدعاء اقوى من سلاح السيوف والله اعلى من طائراتهم شبكه المعالي الاسلاميه الله اكبر سقدم. من قوتهم والله اعظم من غطرستهم فلذلك نسألكم مزيدا من الدعاء مزيدا من الدعايه مزيدا للدفاع عنا في ظهورنا لوح شكا وحشكى فيها فرت له البكا من اخر الجرح القديم اسم وجا عا ثجرح في ما ادن طروها لا تتمن شفى حلم البغا لا تتمن شفاه حلم البقاء يا صبا طف لا تجيء بلا تغاريد الفلا باثر حكايه الذل اللي اقر ان الكفاه اندب حنايا الدفئ اسمال اليبا اندب حنايا الدفئ اسمال اليبا شكى فيها فرت له البكا من اخر الجرح القديم اسمجا عا ث الجراح في ما ادن طهرها ما حلم البقاء شفاها حلم اتى الصباح شفا حلم البقاء اتى الصباح حكى يوم عيد اتى الصباح. نشتاق للفرح الجديد اتى نزوب به يزهو بنا اتى الصباح. نرضى بأفنان العنا وكا من اخر الجرح القديم اسماجا قات الجراح فيما ادن طهرها لا تتمنى شفى حلم البقاء لا تتمنى شفى حلم البقاء يا شعب يا شعب غزه يا شعب غزه يا شعب غزه يا شعب الوسط صامدا اروي ارضك بالدماء ارمي الحجاره ماجدا النصر من رب السماء يوما سيرشدنا النبأ بك الفلا شعل الوفاء من سينشدنا الاذا بك الفلا شعل الوفاء نور للجنات يسبقنا اللواء نور للجنات يسبقنا اللواء